بسم الله الرحمن الرحيم أمين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد وقال بالطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل فيه آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغروا تتقلبوا في البناء تذبت قبلهم قموش والأحزاب من بعدهم كل وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالبعض إنوا الحدود إن فكيف كان حقابا وكذلك حقت فلمة ربك على الذين كفروا أنه هم أصحاب الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحق ربهم ويؤمنون به ويؤمنون به ويستغفرون للذين آلون وسيت كل شيء رحمة وعلمة تغفر للذين تابوا واتبعوا سبيل عذاب الجحيم ربنا وعذقهم لجناف عدنه التي وعدتهم التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم ودرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم الشيئات ومن تكي الشيئات يوم إذن فقد رحمته وذلك هو الفوض الحظيم إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن مَّغْلُوبٌ الله اللَّهِ أَكْبَرُ مِنكُمْ أَفَنتَكُمْ إِذَا دَعَوْنَا إِلَى الْإِيمَانِ كَتَكْفُرُونَ قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذَنبِنَا فَهَل إِلَىٰ خُرُوجٍ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرح فيه تؤمنون فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا ما ينيب أدعو الله مخلصين له الدين ويكره الكافرون بيعوا الدرجات من العرش نلقي الروح من عمره على منشاء من عباده من جدر يوم التناب يومهم فاردون لا يخطى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد الأفار اليوم تجعى كل نفسهم بما تخبط لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب أنجرهم يوم الآذفة في القلوب لدى الحنادر ما للعالمين من حميم ولا شبيع من شطاع أعلم خائنة الأعين وما تفت الشدور والله يطبي بالحق والذين يدعون من دونه لا يفتون شيء إن الله هو السميع أَوَلَمْ يَخِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُ كَيْسَ كَانْ عَائِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِ كَانُوهُمْ أَشَدًا لِهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ أَخَلَهُمْ اللَّهُ بِذُنُوبِهِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ ذلك بأنهم كانت تاتيم رسلهم بالبينات فكبروا فأخذهم الله إنه قوي شديد حقابا ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعا وهامان وقارنا قالوا ساحر كذابا فلما جاءها من الحق من عندنا قالوا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نشاءهم ما قيد الفاجرين إلا في ظلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو رفك إني أخاف أن يبدن دينكم أو أن يطهر في الأرض الفسادة وقال موسى إني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يذنب به من حسابه وقال رجل مؤمن من آل فرعا ويقتلوا إيمانه وتكتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكثى ببنس عليه كذبه اي ياتوفاديكيم يشرك بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مشرف من كذاب يا قومكم المنق اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بعش الله منهم فمن ينصرنا من بعث الله ان جاءنا قال فرعون ما إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحجاب نهل جأ بقوم وحيم وعاد وتمود والذين من بعدهم وما الله يريد بنا للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم السناد يوم تولون مدهرين ما لكم من الله من عاصر ومن يؤذي الله فما له من هذا ولقد جاءكم يوسف قبل بالبينات فما زلتم, فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا فلت الله بعده رسولا كذلك يذل الله من هو مشرف مرتاب الذين يجابلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتن عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يدعى الله على كل قلب متكفر جبار وقال فرعون يا آمان ابن بي صرحا أبلغ الأشفال. أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا ظنه كالبا فأطلع إلى إله موسى وإني لا ظنه كالبا وكذلك, وكذلك زين لفرعون سوء عمله يصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في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 أو أنسى وهو مؤمن فأولئك فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم مادي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأغفر بالله وأشرك به وأشرك به ما ليس للثيان وأن أدعوكم إلى العزيز الأفرار لا جرم أن تدعونني إليه ليس له دعوة ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن رجعنا ردنا إلى الله وأن المشرفين هم أصحاب النار فشتذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ لِّلْعِبَادِ فَوقَاهُمُ اللَّهُ شَيَآءَ مَا مَكَرُوا حَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ أَن نَّرْعُدُونَ عَلَيْهِمْ غَدًا وَعَشِيًا يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فرعون فشد وَإِذَا سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَالُوا اللَّهُ ۚ قُلْ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله أدحك بين الحباد وقال الذين في النار لحزنة جهنم ربكم يخصف عنا يرم من العذاب قالوا أولم تكت أتيكم رشلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعونا دعالاء الكافرين إلا في غلاب إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا لكم حلاة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا فني بإسرائيل الكتاب هدى ولكرى لأولي الألغاب تصدر إن وعد الله حقا واستغفر لدى منك وسدح بحق ردك بالعشي والعبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان ختاهم إن في صدورهم إلا كبرهم بذلك أستعذ بالله إنه هو السميع البصير خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والقصير والذين آمنوا عن الصالحات ولن المشيء ولا المشيء كميلا ما تتذفرون إن الشاعة العافية لا رئيس فيها ولكن أكثر الناس لأيهم وقال رفت مجروني أشتبه لكم إن الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم داخلهم الله الذي جعل لكم الليل تشكنوا هي والنهار محسرة إن الله لذو فضل ناس ولاة أكثر الناس لا يشكون ذلك الله ربكم خالق كل شيء خالق كل شيء لا إله إلا هو إلاه فأن تأفكون كذلك يؤفكون الذين كانوا بآيات الله يخدون الله الذي جعل لكم الأرض قرراً اسماء أبناء وصورت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 جاء ان ينبئنا ربنا وامرت ان اسلمني ربنا العالمين اولي خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم يخرجكم طفلا ثم يخرجكم تكفلا ثم تبلغوا اشدكم ثم, ثم تكونو في فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَذُلُّوا أجلاً مسمى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَالَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَن لَّا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَغَيْرِ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 ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبعشمت والمتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين يبعدهم حونة وفين فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلاً قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول عني أدي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء الله قضي بالحق وخسر هنالك المهتمون الله الذي جعل لكم الأنعام لفركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في سطوركم وعليها وعلى البلد تحملون ويريكم آياتي فأي آيات الله تنكرون أفلم يشيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرقوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا بيستاذبون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحفهم وخبرنا بما كنا بمشركين فلم يك ينفعهم في مالهم لما رأوا بعثنا سنة الله التي قد خلت في عباده خسرهن ذلك الدافر